「なんでしょうか?」 ولقد م ك َ ا ك م ل م ل ا ئ ه ُ م ُ الموتى َْْ وحشرنا َََْ عليهم ََِْْ كل َُّ شيء ٍَْ قبلا ُ ما كانوا َُ ليؤمنون ُُِِْ ا إِلَّا َ أ ْ أَكْثَرَهُمْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أكثرهم يَجْهَلُونَ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 وان َ تطع أ َ ك ْ ث َ ر َ من َ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ي ُ ض ِ ل ُّ ك َ عن َ سبيل َِِ الله َِّ إ ِ ن يتبعون َََُِّ إ ِ ل َّ ا الظن ََّّ و َ إ ِ ن هم ُْ إ ِ ل َّ ا يخرصون ََُْ إ ِ ن َّ ربك َََ هو َُ أ اعلم َُ من َ يضل َُِّ عن َ سبيله َِِِ وهو ََُ أ اعلم َُ بالمهتدين ََُِِْْ فكلوا َُُ مما َِّ ذكر َُِ اسم ُْ الله َِّ عليه ََِْ إ ِ ن كنتم ُُْْ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ه ِ مؤمنين َُِِْ وما ََ لكم َُْ أ َ ل َّ ا ت َ أ ْ ك ُ ل و ا مما َِّ ذكر َُِ اسم ُْ الله َِّ عليه ََِْ وقد ََْ فصل َََ لكم َُْ ما َ حرم َََّ عليكم َُْ الا َّ ما اضطررتم ُُِْ اليه َِْ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 ولا ت أ ك ل و ا مما لم يذكر اسم الله عليه و إ ن ه لفسق و إ ن الشياطين ليوحون إ ل ى أ و ل ي ا ئ ه م ليجادلوكم و إ ن أ ط ع ت م و ه م إ ن ك م لمشركون اولم كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نوعا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَ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 فمن يرد الله أ ن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أ ن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل ا ل آ ي ا ت لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قال د س ت ت ك ث ر م من ا إ ن س و ق اولياؤهم ل أ من ا ل إ ن س ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أ ج ل ن ا الذي أ ج ل ت لنا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 وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو ا ل ر ح م ة إ ن يشا يلهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أ ن ش ا ك م من ذ ر ي ة قوم آ خ ر ي ن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 وجعلوا َ لله َِِّ مما َِّ ذرا ََ من َِ الحرث َِْْ و َ ا ل ْ أ َ ن ْ ع َ ا م ِ نصيبا ًَِ فقالوا ََُ هذا ََ لله َِِّ بزعمهم َِِِْ وهذا َََ لشركائنا ََُِِ فما ََ كان ََ لشركائهم َُِِِْ فلا ََ يصل َ الى َ الله َِّ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 وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 م ع ر وغير ش ا ت و معروشات والنخل والزرع مختلفا أ ك ل ه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره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 إ ن ه لكم عدو مبين ثمانيه ازواج من ا ل ض أ ن ث ن ي ن ومن المعز ث ن ي ن قل اذ ذكرين حرم ام ا ل أ ن ث ي ي ن أ م ا ش ت م ل ت عليه أ ر ح ا م ا ل أ ن ث ي ي ن نبئوني بعلم إ ن كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ الذكرين حرم ام ا ل أ ن ث ي ي ن اما اشتملت عليه ارحام ا ل أ ن ث ي ي ن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 قل لا اجد فيما اوحي إ ل ي محرما على طاعم يطعمه إ ل ا أ ن يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير أ و لحم خنزير ف إ ن ه رجس أ و فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد ف إ ن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إ ل ا ما حملت ظهورهما أ و الحوايا أ و ما اختلط ب ع ظ ذلك جزيناهم ببغيهم و إ ن ا لصادقون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 كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إ ن تتبعون إ ل ا الظن و إ ن أ ن ت م إ ل ا تخرصون قل فلله ا ل ح ج ة ا ل ب ا ن غ ة فلو شاء لهداكم اجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا ف إ ن شهدوا فلا تشهد معهم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 م و س التي و ع م ا ل ل ه إ ن ا ب ا ل ح ق ذ للعلوم ك وصاكم م به ك م ت أ ق ن ن ولا تقربوا ا ل ا إ ل ا ب ا ل ت ي ه ي أ ح س ن حتى يبلغ أشده أ و و ف و ا ا ل ك ي ل و ا ل م ي ز ا ن بالقسط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 وهذا كتاب أ ن ز ل ن ا ه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أ ن تقولوا إ ن م ا أ ن ز ل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنت ع ن دراستهم لغافلين أ و تقولوا لو أ ن انزل علينا الكتاب لكم ما اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة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 م و س و ع ض آ ي النابلسي ت ربك ا إ م ا ا ن ه ل م آمنت من تكن ق ب ل أ و كسبت في ي إ م ا ن ه ا خ س ل ا م ي ه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 من جاء بالحسنه فله عشر أ م ث ا ل ه ا ومن جاء ب ا ل س ي ئ ة فلا يجزى إ ل ا مثلها وهم لا يظلمون قل إ ن ن ي هداني ربي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 لا شريك له وبذلك أ م ر ت و أ ن ا أ و ل المسلمين قل أ غ ي ر الله أ ب غ ي ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إ ل ا عليها ولا تزر وازره وزر أ خ ر ى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 <س ؤ ال> إن وإنه الرحمن ربك سريع لغفور رحيم الرحيم العقاب بسم الله لام ألف صاد 日は私 ت ことです」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 وَكَمْ أَوْ قَائِلُونَ دَعْوَاهُمْ أَهْلَكْنَاهَا كَانَ مِنْ هُمْ فَمَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا قَرْيَةٍ فَجَاءَهَا بَيَاتًا بَأْسُنَا إِذْ 私たち ا 思い出してくれました。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 ن ا ك موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله س ا ل ح ي ن ى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 なぜならば私はこのように思い出してくれないかもしれないです。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 الذين كلبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ي ن ج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم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 أن مَا 葉の輪を د るようにしていきたいと思います。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 وعلى الأعراف ر ج ا ل يعرفون ك ل بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 「あ منكم ل ي ن ذ さん م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 「思い出してく ل よ」 ل م و ت و ع ه النابلسي أ د ن ق ا ل ا ل ع ل أ م ا ل ذ ي ن ا س ت ك ب ر و ا م ن قَوْمِهِ ل ل ذ ي ه ا س ت ض م ا و الله م آمَنَ مِنْهُمْ ن أ ت م و ن أَنَّ الحسنى ا م ر ل م رَبِّهِ قَالُوا إ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 من فأخذتهم الرجفة ولوطا ا دارهم جاثمين في ف ت و ى عنهم اذ قال لقومه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 و ِ ن كان ط ا ئ ف ٌ منكم آ م ن و ا بالذي ُ ر س ل ت به و ط و ا ئ ف ٌ لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم